حتج البيت للحديقة، حتج البيت للحديقة، برد عن في طريقه شيلة الواع، حتج البيت للحديقة. Behålls bryggan, jag doppar i lika. Hade jag min bryggan, min slamma dessuka. Hade jag behålls bryggan, jag doppar i lika. Hade jag min bryggan, Jävla gamret, i ägion av vad halletter, de geno av vad jag så har det med? Leva djurifat, jävla gamret, i ägion och inte mig, långsorr, jadig. Hade jagit till hage. Hade البريدة ضحكة منتصرة وعديدة أملم تستهر وجديدة نكشفت ذول غنياء حتى جيبت البريدة ضحكة منتصرة وعديدة أملم تستهر وجديدة Läkare för allt lugnare. Hade jag min bättre jag, näsba att man är säker. Hade jag min وللعصابير الجهار وصبا لنا صب طريقا وللعصابير الجهار الدجيبة الحديقة الدجيبة الحديقة. ورد أنسام في طريقه شيلة ألوان حتى جبت للحديقة حتى جبت للحديقة.